في تدارس كتاب ربنا وكلامه سبحانه وتعالى من خلال القراءة في كتاب المؤذب المنير لزاد المسير في علم التفسير واليوم سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من الآية الأربعين من سورة البقرة ونستمع إلى قراءة للأخ الشيخ بعبيدة حفظه الله تعالى فليتفضل جزاه الله خيرها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 اماتي التي اممت عليكم وانني صدقتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يبخذ منها عدل ولا همحصرين رَأَيْتُمْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ قُرًّا الْعَذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ إِنَّ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اللَّحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَآلَ فِذْعَوْنَ وَآلَكُمْ تَنْظُرُونَ نعم حسبك جزاك الله خير قال المصنف نرجع إلى مهذة بن قال المصنف قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون. قولوا تعالى يا بني إسرائيل قال إسرائيل هو يعقوب وهو اسم أعجمي قال ابن عباس ومعناه عبد الله ومعناه عبد الله <تصفيق> نعم إسرائيل هذا اختلفوا في اشتقاقي أو في مادتي معناه، لكن الأكثر على أنه إسرائيل هكذا إسراء بمعنى عبد وإيل هو الله عز وجل مثل جبريل مثل ميكائي وقد ذاب مجاهد لأنه بمعنى صفوة الله إسرائيل صفوة الله على هذا الوصف، وقد لطقت به العرب بلغات، بعضها جاء بها القرآن وأدي بها حروف القرآن فقيل إسرائيل إسرائيل بالتسهيل وقيل إسرال وإسرائيل بالنون كجبرين وإسماعين هذا سمع عند العرب أو هذا مسموع أو سمع عند العرب الشاهد قلت أجمع أهل العلم والتأويل على أن إسرائيل واضح. قلت قلت أجمع أهل العلم والتأويل على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وفي النهو سؤال عبد الله بن الحارث البصري من طريق المنهال قال إيل الله بالعبرانية قال المصنف والنعمة منه قال الله عز وجل لأبان إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم النعمة هي المنة منة الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع من النعم كثيرة قالوا في المراد بهذه النعمة أقوال أحدها أنها ما استودعهم من التورات التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قاله ابن عباس والثاني أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم وعطاهم التوراة ونحو ذلك قاله الحسن طبعا هذه طبعا كلمة تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم النعمة هنا نكرة أضيفت هذا طبعا من قواعد التفسير والقرآن أن النكرات إذا أضيفت تفيد العموم فهنا نكرة وضيفة نعمتي فيتفيد العموم يعني عموم يعني شمول نعم كثيرة جدا ولذلك قال سفيان بن عبيلين رحمه الله في مروات الطبري في تفسيره قال الله عز وجل يعددوا لهم أيديه وأيامه وضع نعم الله سبحانه وتعالى عليهم في أيامه وضع نعم وذكرهم بأيام الله طيب وعلى عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول في هذا المعنى في تذكير بني إسرائيل بالنعم يقول كما جاء عند ابن نبيهات قال قد مضى القوم يعني كان عمر إذا تلى هذه الآية أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال قد مضى القوم إنما يعني به أنتم يعني المقصود بهذا التذكير هي هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يخاطب بني اسرائيل وخاطبهم بأبيهم يعقوب عليه الصلاه والسلام الذي يرجع إليه كل الاصباط اصباط بني اسرائيل وكل انبياء بني اسرائيل عليهم الصلاه والسلام يرجعون الى يعقوب عليه الصلاه والسلام فهو ابوهم وهم مرجعهم جميعا ذريه اسرائيل عليه الصلاه والسلام فذكرهم الله تعالى بنعمه الكثيره واضح وسيذكر يعدد القرآن بعض هذه النعم لما يقولوا اذكروا واتينا وكذا سيذكرهم بنعمه سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليهم إذا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي قال فالمراد في عهدي أربعة أقوى أحدوا أنه معاهد إليهم في التوراة عهد الله إليهم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو صالح عباس والثاني امتثال الأوامر اجتنا بالنواه وذعانه عباس والثالث أنه الإسلام أعظم العهود. قاله بالعالية. والرابع أنه العهد المذكور في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى نقيبا. وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة إلى خلائق. وظهر في صورة نعيم. قد قوله تعالى اوفوا بعهدكم وأوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم قال ابن عباس أدخلكم الجنة قوله تعالى واياي فارهبون أصلها فارهبوني بياء المتكلم واياي فارهبوني يقول ربنا سبحانه أي خافون وفي الموسوع عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده في قوله واياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي عرفتم من المسخ وغيره فأولا تخوذ بعذاب الله قال مقاتل ابن سليمان وإيايا فارهبون يعني وإيايا فخافون في محمد صلى الله عليه وسلم فمن كذب به فله النار قال المصنف قال الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فتقول قال قوله تعالى وآمن بما انزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة أو الإنجيل فإن القرآن يصدقهما أنهما من عند الله ويوافقهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الصفة التي عدوا عليها بالكتمان تارى وتحريف الكلم عن موضعه أخرى. قول الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به وفي النوص عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحق بسندي في قوله وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم هذا مهم جدا لأن العرب من جهة الأسبقية أول من كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم من أسبقية الزمن يعني أول من كفر به العرب المشرك مكة الوثنيون وربنا يقول لأهل الكتاب وعلماء ورؤساء اليهود خاصة ولا تكونوا أول كافر به يعني كيف هم أول كافر به يعني وجه الفهم الباب بن عباس يقول وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم المعنى أن من كان عنده علم فلم يعمل بمقتضاه وشخص فقد العلم فعمل بالجهل، فيكون الذي عنده علم لم يعمل بمقتضاه أشد ذملاً وأشد إثماً ولذلك يعد هو السابق في الباطل هذه نقطة مهمة جدا يعني واحد عنده علم ولم يعمل بمقتضى هذا العلم، وشخص فقد نفس العلم فعمل بالجهل كلاهما في الذم سواء، لكن من جهة الأسبق في الذم والمقدم. هو الذي عنده علم يعمل المقتضى، لذلك اليهود عندهم علم ما عند غيرهم فكانوا عندهم علم أسبقي بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته ودلالة رسالته وأنه رسول الله حقا للعالمين واضح كل هذا عندهم برهنه فيما يتلونه من كتاب الله تعالى في التوراة والإنجيل فكانوا كفارا، فقال ربنا ولا تكونوا أول كافر به هذا الوجه الأول يعني يعني كونكم سبق أوتيتم علما فكذبتم به فتكونون سابقين في الإثم والذن لمن لم يؤتما ما أتيتم هذا الوجه يشير لو أثر ابن عباس هنا أما مقاتل ماذا قال؟ قال مقاتل ابن سليمان ولا تكون أول كافر به يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال فتتابع اليهود كلها على كفر به فلما كفروا تتابعت اليهود كلها أهل خيبر وأهل فدك وأهل قريضة وغيرهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لرؤوس اليهود ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا فهذا يكون خطاب الرؤساء يقول لهم ولا تكون أول كافر به يعني يكفر الرؤساء فيقللهم العوام أهل خيبر أهل فدك لي مدائن حما لليهود فعل هذا ولا تكون أول كافر به يعني فيما يكون العالم رأسا فيقلده الناس على البطل الناس الذين يقلدون ليسوا بمعذورين معنا آيات ومنهم أميون هذا العامة لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون هؤلاء الذنب والحق بهم والكفر حكم حكم الرأس لكن الرأس عليه من الذم أشد إذن قال ولا تكون على هذا القول أول كافر به قال به وفهاء به أنها تعود إلى المنزل قال ابن مسعود وابن عباس يعني القرآن قولوا تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوني أي لا تستبدلوا ثمنا قليلا وفيه ثلاثة أقوال أحدها أنه ما كانوا يأخذون من عرض الدنيا والثاني بقاء رئاستهم عليهم والثالث أخذ الأجرة على تعليم الدين وفي الموسوع السعيد بن جبير من طريق عطاء بن دينار في قوله تعالى ولا تكون أولك ولا تشتري بآيات ثمن قليلة. قال وإن آياته كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها. قال المصنف هنا يعني أيضا فائدة في أن هؤلاء كفروا لا إرادة الكفر بل كان الباعث والمراد لهم بالكفر هو حظ الدنيا الجد. قال المصنف قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قولوا تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبسوا بمعنى تخلطوا قال وفي المراد بالحق قولا أحدوهم انه أمر النبي انه أمر النبي الحق المرضي أمر النبي يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ومجايد وقتاله وما العالي والسدي ومقاتل والثاني أنه الإسلام ولا في النبي بعث بالإسلام صلى الله عليه وسلم وفي الموسوع عن عبد بن عباس من طريق أبي روق عن الضحاك في قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل أي لا تخلط الصدق بالكذب وعن مجاهد من طريق ابن جريج ولا تلبس الحق بالباطل قال اليهودية والنصرانية بالاسلام وعن من طريق سعيد في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله يعني لم يشرعها ربنا فلم يأتي بها شرع ولم يأتي بها نبي ولذلك من الزندقة الفاشية القول بالأديان السماوية يقول لك اليهودية والنصرانية والإسلام أديان سماوية يعني نزلت من الله هذا كفر وزندقة اليهودية والنصرانيه ما نزلت من الله ولم يرسل بها نبي ولم يشرعها ربنا ولم يأتي بها نبي ولا رسول بل يبدع ضلالة ذكر بنا يقول فيها وفي غيرها من أديان الكفر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهذه أديان لم يأذن الله بها أديان صيغت بالكذب ونصبت إلى الله الله تعالى جل جلاله بريء منها ورسله الكرام لم يرسلوا بها بل رسلوا بنقيضها بل أرسلوا بنقيضها لذلك القول بالأديان السموية طبعا الشرع فيها تنوع الحلال والحرام والفرائض الحدود فيها نوع من التنوع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكن أصل الدين أو أصول الدين التي أساسها الإخلاص لله تعالى في توحيده فهذه كل الرسل الكرام بعثوا بالإسلام هذا معنى الإسلام العام فنوح عليه الصلاة والسلام فآدم نبي مكلم بؤذا أرسل بالإسلام وكان الناس من آدم إلى نوح عليه الصلاة والسلام جميعا على شريعة الحق على الإسلام أمة واحدة كما قال الله, كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فلما حدث الشرك أول شرك وقع في قوم نوح بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام بالإسلام بالإسلام إذن نوح عليه السلام يقول ربنا في قصتي في سورة يونس يقول لقومي فانت توليتم فما سألتكم من أجل ان أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نوح عليه السلام فكل الأنبياء من آدم إلى حدوث الشرك في وقت في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بعث الله نوحا بالإسلام فمن نوح ومن بعده إنا أوحينا إليك كما قال الله عز وجل في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح, إلى نوح والنبيين من بعده هذه من بعد نوح أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ومن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فكل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالإسلام هذه اليهودية صاغها الزنادقة لأن في أرجع إلى تفسير قول الله تعالى في سورة سورة لما قال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به الذي أوحينا إليك وما وصين به وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين هنا قتادة يقول كل شريعة جاءت أطفعتها الزندق فالزنادق هم الذين صاغوا هذه الأشياء وإذلك هنا كلمة التي مرت معنا فيه هنا في التفسير لما يقول بدعه يقول قتادة يهودية ونصرانية بدعة ليست من الله هذا المعنى هو قتادة نفسه في تفسير هذه الآيات يقول كل شريعة جاءت أطفعتها الزندق أول واحد بعث بالحلال والحرام نوح بعثا بتحريم الأمهات والأخوات وإلى شرع ثم أطفعتها الزنادق أطفعتها الزنادق المعنى أنه يدخلها التغيير التبديل جناس ينتسبوا لهذه الشريعة من من يكونون خلوفا تمام ويضعون أشياء وينصبونها إلى الدين وهذا الذي حصل لبني إسرائيل بني إسرائيل يعني الأوائلهم كما قال علي رضي الله عنه كانوا على شريعة من الحق الذين كانوا مع موسى الذين خرجوا وعبروا مع موسى عليه الصلاة والسلام وهاجروا وساروا ونحو ذلك هؤلاء كانوا على الإسلام لم يكونوا كفارا لم يكونوا لم يسموا أنفسهم لم يسموا أنفسهم يهودا واضح لم يسموا أنفسهم يهودا وإنما كانوا على الإسلام كانوا يقول نحن مسلمين وموسى عليه الصلاة والسلام جاءهم بالإسلام واضح جاءهم بالإسلام الذين أنجاهم ربنا وورثهم الأرض وورثنا القوم الذين كانوا يصدعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وموسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم قال الله وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه يتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله يتوكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فهم كانوا مسلمين أوائلهم بعدين دخل هذا الدين الزندقة. صاغى جو الأحبار الرهبان حرفوا الدين لمصالح وشهوات كما خبر القرآن هذا بعد القرآن يعني شوف هذه نقطة خذ قاعدة أدام نحب أن أقولها وأكررها لأن مهمة في فهم أعظم أمة قص الله لنا خبرها هي قومت بني إسرائيل وثم أيضا مشابهة بين ما سيقع ووقع وسيقع في أمتنا وما وقع وسيقع ما ما, ما وقع وما سيقع في ما وقع وحصل في بني إسرائيل وما وقع وسيقع في أمتنا ثم تشبه لذلك جاء حذيفة بن مسعود أنه أشبه أمة بهذه الأمة سمّة ودلّا يعني طريقا وهيئة هم بنو إسرائيل أشبه أمّ بنا في أولها وأخرها بمبدأي أمرها ومآل أمرها فبنو إسرائيل لهم وهذه نقطة مهمة جدا اللي من يدرس تاريخ هؤلاء بنو إسرائيل لهم ثلاثة أشياء فارقة هنتكلم آن بعد موسى ليس من يعقوب من زمان موسى عليه الصلاة والسلام لما تقرأ في القرآن بنو إسرائيل لهم ثلاثه محطات محطة الاستضعاف وهذه يكثر ذكرها في القرآن المكي ومسطت في أول سورة ذكرت قصص الأنبياء تفصيلا وهي سورة الأعرف بحسب ترتيب المصحف يعني. وهي سورة مكية بسطت نبأ بني إسرائيل في الاستضعاف وجاء الكلام إلى زمان الخروج يعني أغلب الآيات اللي تناولت بني إسرائيل في القرآن في القرآن المكي تناولتهم منذ مرحلة الاستضعاف ميلاد موسى كما في سوره القصص تربية موسى في قصر فرعون ثم بعد ذلك ما حصل لموسى ثم عليه الصلاه والسلام ثم هجرته إلى مدين ثم رجعه بالنبوة ورسولا وهذه المرحلة كلها تبين مرحلة الاستضعاف دائما تنتهي إلى غرق فرعون يعني من وقت الاستضعاف هذه مرحلة طويلة إلى غرق فرعون ثم ما بعد غرق فرعون يتسمى مرحلة الخروج هي مرحلة خروج بني إسرائيل من مصر إلى أرض الشام توجهين إلى أرض الشام برورا بصحراء سيناء عاشوا في التيه وأنا حكيت هذه القصة كثيرة لكن أنا نريد أن تفهم سياق القرآن ما بعد خروج بني إسرائيل من مصر إلى أرض التيه هذه الأحداث يتناولها القرآن المدني لان مرحله التمكين ما هو الموجود في هذه الأحداث ينبغي التركيز عليه أعظم ما يوجد في الأحداث بعد خروج بني إسرائيل ينبغي التركيز عليه أولا انزال التوراة وهذا ينبغي الوقوف عنده وضع إنزال التوراة واضح التوراة نزلت على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ذاب إلى لقاء ربه في شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة قال ربنا فتم ميقات ربه أربعين ليلة في الأربعين ليلة هذه رجع موسى لهم عليه الصلاة والسلام بالتوراة هذا الأحداث الكبارة تكلم لك ثم بعد ذلك عناد بني إسرائيل يعني ما حصل من ظال ردة بنى إسرائيل خلينا نقول إسرائيل كفريات بنى إسرائيل في أرض ما بعد الجمكين وهذه الكفريات تبدأ من وجاوزنا نبي اسرائيل إسرائيل البحر مجرد ما جاوزوا البحر اجعل لنا إلى كمله ماليا وفيها أيضا سؤال موسى رؤي على التعمد وفيها أيضا لنؤمن لك ستمر معنا وفيها أيضا عبادة العجل وهذا مش خطير جدا يخليك تخاف أنت كم واحد هذا معه نبي يا جماعة حتى لا يأمل إيسان نفسه الشرك قل كل الله التوحيد عرفناك والشرك معروف هذا معه نبي خليك تعظم هذا الأمر هذه كل انتكاسات عبادة العجل ثم توبتهم من العجل ثم ذهب موسى بسبعين من قومه اختارهم ليتوبوا ويظهروا المعذرة لله سبحانه وتعالى من عبادة العجل ثم تحملهم التوراة ونطق الجبل، وإذا نطقنا الجبل فوقهم، فالأمر ثم وفاة هارون، ثم وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، وبين هذين قصة البقرة التي ذكرت صورة البقرة في القصة المعروفة. هنا يبدأ مرحلة الغزو بالسيف وهذه تبدأ مع يوشع بن نون إلى أن نصل إلى مرحلة الممالك. هذه تقريب تاريخ بني إسرائيل في التمكين. بعد ذلك قطعهم الله في الأرض. استضعفهم الناس وسبوهم وكتب عليهم الشتات في الارض يعني صاروا امه متفرقه فهذه هذه مرحله اخرى يعني. لكن هذه مرحله التمكين هي التي يكثر الكلام عنها في القران المدني لماذا لان الصحابه ممكن لهم صار لهم يعني دار وحكم شرع بالتوحيد ولذلك قال عبد الرحمن عوف عن المدينه دار الهجره والسنه دار الهجرة والسنة فصار لهم دار هجرة ودار سنة في الشريعة فيها توحيد موكنين بفضل الله تبارك وتعالى مكنناه في الأرض فكثرة في القرآن المدليل اخبار عن حال بني إسرائيل ما بعد التمكين تحذيرا لذي الأمة وبيان صوق كيف يسلب التمكين في الأمة لما نقوله السلب التمكين ليس زوال الدولة كما يظن بعض الناس يلخص التمكين في زوال الدولة لا أعظم تمكين والتمكين للتوحيد وجود طائفة تبين الحق بدليله غير مستضعفة هذا هو قصد التمكين إذا قال لا تزال طائفة من أمتها على الحق ظاهرين هذا التمكين لا ينقطع من الأمة حتى تأتي الريح الطيبة لأن التمكين نوعان التمكين بالدولة هذا أحيانا أما التمكين بالعلم ونشر السنة ورفع راية الحق توحيدنا وسنت هذا دائما لا ينقطع في الامه لم لا ينقطع في الأمة حتى جاءت الريح الطيبه فتقبض كل مؤمن حتى لا يبقى على الأرض من يقول لا اله الا الله وهذا في آخر الزمان لكن في كل زمان لا بد من طائفة ولو شخص واحد في في قرية أو في امه أو في جماعه لا بد من طائفه يدعون إلى الحق يفقهون يتفقهون في دين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون أهل العمى وينشرون الحق ويبينون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الجوهيد والسنة والشريعة لا بد يبقى في الأمة لا ينقطع فهمت الأمر فالشاهد أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ويذكر من إسرائيل كما قال عمر كما قدمت لك هو التذكير لهذه الأمة هو تذكير هذه أمة خبر عن بني إسرائيل كما قال عمر رضي الله عنه وإنما يعني به أنتم يعني يعتبر ويقول لا أبصر هذه محطات أو خطوات يعني سنقف معها في البقرة طويلة لأن البقرة تفصيلاتها كلها وين في, في بني إسرائيل اليهود وقالوا عمران تفصيلاتها أكثر في النصارى أو في النصارى أكثر طيب هنا مصنف يقول إذا نادى فقط نفى مقاصة اللعبة التي يريد أن يفعلها بعض الناس دين الإبراهيمي دين الإبر أبناء إبراهيم لا طبعا هذا كفر ورد عن الإسلام واضح وخلط الأديان والقول سأشوف خلط الأديان أو وحدة الأديان في شيء اسمه خلط الأديان أو وحدة الأديان أو ما يسمى بتقارب الأديان كله كفر وحوار الأديان هو زندق أيضا لأنه هو حوار لإلغاء الولاء والبراء. يقول لك حوار لنبث السلام ونبث المحبة ونبث التسامح ونبث روح البطاطا والطماطم واللعب هذا. فنصدق، لك حوار لا هو حوار هو الأصل هذه يعني هذه ما يسمى بالحوارات هذه منذ أن وجدت كثير من من شارك فيها وكتب فيها حتى يوسف القرضاوي اعترف بهذا وهو أعظم من أعظم الدعات للحوار لديان. أن حوار الأديان هو في الحقيقة جلسة من أصحاب الأديان الكفرية من اليهود والنصارى وغيرهم يطالبون المسلمين أو المنتسبين للإسلام بالتنازل عن الأصول الشرعية. هو أصلاً هي ليست حوار. لا هي إنك تدعو نصراني لا لا لا. هي طالبات ووشيء تسميه أوامر للمسلم بأن يراجع هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. ولذلك في دعات صخر جودا في إرضاء الغرب ولا يرضى عنهم هؤلاء سيتي معنا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عملتهم لن تكون محل رضى منهم حتى تكون على هم عليه الكفر أما التنازلات والتخفيفات للأحكام ومحاولة المجاملة على حساب الولاء والبراء يعني مثل الآن لما تظن أنت الفتاوى التي تخرج بجواز تهنئة المشرك هذا أبحث فقهية ليس ابحث رقيه بعض الناس يقول لهذا أبحث في جواز تهنئة النصراني بعيده أو المشرك بعيده أنا بحثت المسألة بعيد عن التعصب هذا كذب هذا كذاب يكذب هذا إنما باعثه ضغط الواقع انهزمية هؤلاء الزنادقه من الدعاه أمام الحضارة الغربية ومحاولة استرضاء الغرب بأي وسيلة طريق. وأنه أي شيء يتحسس منه الغربي و مع أن الكفار ليسوا الغربيين فقط لكنهم يركزوا على الغرب الغرب لأنهم ملاك الحضارة في تصورهم والسلاع والغذاء العالمي والمنظمة الناعمة وهذا طبعاً التصور كثير ناوله فيظنون أن خلاص هذا العالم فلابد إذا هو يتحسس من مسألة الولاء والبراء والتكفير والعداء و الطلب وعدم و و تهنيئة المشرك بعيده والبغض الكفار وعداوتهم جيم وكذا كل طيبات الأبحاث يناقش خليهم رجعوا تجاهد الطلب أنه ملغي وأنه أصلاً هو مستحب خلاف الإجماع أنه فرض كفاية وهذه مسألة تهنيت مشرك في نزاع. إزاع حتى للترحم الكاثر يناقشونها بعضهم يقول لك في فرق بين الترحم والاستغفار شوف تخيل واحد من هؤلاء الزنادق من ذيال القرضاوي في قرانه خرج وقال راح جاب فرع عند الشفعية المتأخرين بطريقة تلبسية طبعاً في حاجة الحواشي خرجوا وقالوا انظروا فرقوا رملي وشرنوبي وما سمام اسمه والله لا تكاد تعرف يعني فرق بين الترحم والاستغفار إذا هذه مسألة خلافية يعني تعبد الله بالخلاف هذا خلاف الإجمع ما في عالم قال تتعبد بالخلاف إلا وفي باطل. أي نعم واحد مقلد في اختلاف معتبر لا وأن يقلد لكن ما أحد يقول مجرد كون المسألة خلافية ليست خلافية والاستغفار على المشركين حتى لو قلنا أي مسألة تكون خلافية لا يجوز تتعبد بالخلاف قولا الذي مسألة خلابية خاصة أنا مسألة خلابية لا قد يكون الخلاف شاذا وقد يكون النص أرجح وواضح فلا يكون لك في ذلك عذر قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعا لقولك كائن من كان قد تكون في سنة أنت لا تعلمها الذي خالف شوذ لم تبلغ لك أنت بلغتك فالجد يبدو مجرد يهون ما سيقول ففي فرق من ترقول عن الكافر رحمه الله وتقول غفر الله له وبعض الناس سار يروح ينبش في في في في المتوسعين في الاعذار من ال وغيرهم ويبحث بيقول له كفار زمان ذو اهل الفتره اصلا واصلا النار شفنا واصلا الكفار في بحث ممكن يدخل النار امره الى الله ما نستطيع نشهد له بالنار وهيك ابحاث كثيرة من هذا الضرب كله ليرضوا الغرب ليس باعثها ديانة ولا البحث العلمي المتجرد هذا كله كذب إنما يستدرجون به ضعاف العقول أما على الحقيقة هم ضعاف أمام العقيدة الغربية والحضارة الغربية نظام كان أمام هذه الحضارة الغربية افان الله وياكم الشاهد المقصود أن هذه الديانة بدع ليست من الله طب شوف صفه بأن بدع يعني الشرك بدعه الكفر بدعه واضح ان البدعه هي كل شيء لم يشرعه الله فهو بدعة لم يأذن الله تعالى لم يأذن لم يأمر لم يشرع ربه ولكن صاغته الأهواء لكن في بدعة في حكم الشرع بدعة يكفر صاحبها وبدعة يكفر صاحبها البدعة التي يكفر صاحبه هو كل من تعبد الله بالكفر يعني الناس في الكفر نوعان. في واحد يتعبد الله بالكفر مثل اليهودي مثل النصارى نصراني يتعبد يعني يتقرب يتزلف إلى الله بالكفر كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يزول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يزول فوضح فالأية ذكرت أنهم يتعبدون الله تبارك وتعالى يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف فإنهم يتعبدون بالكفر باتخاذ الوسائط والشفعة فهذا يسمى بدقة مكفرة لأنه كفر تعبد به. في واحد عنده كفر لا يتعبد به كفر لا يتعبد به هو كفر لكن لا يرى الزلفة إنما يرى الدنيا فقط وضعي، يسمى من الأديان الوضعية مثل الألمانية مثل الديمقراطية مثل الاشتراكية مثل الرأسمالية مثل الليبرالية وهذه الأديان هذه الأديان الأصل أن لا يتعبد بها أنا ما إلا ما جاء من بعض الحركيين الغلاة يقول لك الديمقراطية بدعة حسنة الديمقراطية من الدين هي شورقراطية أو يقول لك مثلا لا تنافي بين العلمانية والإسلام بل العلمانية هي روح الإسلام الاشتراكية يروح الإسلام الرأس مالية هكذا مثلا هذا بعض غلاة الحركيين من الإخوان وغيرهم لكن عموما العلماني والليبرالي لا يتعبد بالله لأنه هو مطالب ودنيوية رغبوية شهويّة منحصرة على العالم الذي يراه المادي فقط. فلذا كنا نطلق عليه أنها بدع مكفرة هي كفر إديان كفرية لكن ليست بدع. الكفر يتعبد به بصعب يتعبد به يعني ينظر لو على أنه مسلك إلى الله فيه سواب وفي عقاب وهذا هذا هو اللي هي البدع المكفرة ولذلك مثلا من قال قرآن مخلوق ويتعبد معتزلة مثلاً والجهمية لما يقول القرام خلق ويتعبد ولا يرى نفسه شهود لا لا يرى أنه نزه الله على أن يضاف إليه هذا الكلام وأنه يضاف كلام لله وحدوث الحدوث من خصائص أجساد ونزه الله عن الجسمية وهذا غاية التوهيد وذك لما تقرأ في رسائل المأمون العباسي ويكتب رسائله كفي أنه يرى أنه هذا يعبده يقول الله عز وجل حملني أمانة أخشى أن أموت ولو بلغ وأنني مسؤول عن ديني الله تعالى في أرضه وأننا ضيعات وكذا يعني تعبت يرجو ثوابا بما يصنع فهذا بيدعم كفرة وحد يقول الله ليس في السماء ويتعبت بهذا يتقرب الله بها يعني, يعني يركد إلى هذا ويرجو به الثواب وينفي عن الله ما أثبت لنفسه ويعدم ذات الرب نفسه سبحانه أن تكون على العرش أو أن يكون على العرش هذه تأبت به هذه بيدعم كفرة وقص على كل ما كان من هذا الضرب ومثله فهذه أديان أو هذه بدع مكفرة لكن هو واحد مثلا يستهزأ بالنبي أو يسب الله ويسب الدين وكذا هذا ما في أحد يعني يستبع الصريح يقول اتعبد أتعبد هو يرى نفسه بالعكس ممكن يرى نفسه من هي أو لا ينبغي ان يقول هذا الكلام لكنه كافر لا يسمى بدع مكفرة بدع مكفرة من سماتها وخصيصتها هي التعبد بالكفر كل من يتعبد بالكفر صار فعله بدعة مكفرة اليهودي النصرانية تسمى بدعة وشرك الصوفية مثلا المتصوف الغلاف في دعاء القبور والسنجات بالأموات ومثل ذلك الرافضة في بدعة مكفرة فانت بالنقطة هذه انت بي يسر الله ولك ثم قال عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم من طريق ابن وهب في قوله ولا تلبس الحق بالباطل قال الحق التوراة التي أنزل الله والباطل الذي كتبوه بأيديه قلتو قوله تعالى وأنتم تعلمون يبين أن كفر علماء اليهود كفر جحود وعناد لكفر جهل أسعدوا عندهم علم واضح ولكن لم ينتفعوا بما يعلمون اي نعم طيب قال المصلف قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يريد الصلوات الخمس وهي هاه نسم جنس والزكاة من الزكاء وهو النماء والزيادة قولوا تعالى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين قال ابن عباس يريد محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون قولوا تعالى أتأمرون الناس بالبر هذا استفام استنكار وتوبيخ لهم قال ابن عباس نزلت في اليهود كان الرجل يقول لقرباته إن المسلمين في السر أثبت على ما أنت عليه فإنه حق قال في البر هنا أقوال حدوها. التمسك بكتابين كانوا يأمرون باتباعه ولا يقومون به والثاني اتباع محمد صلى الله عليه وسلم روي القولان ابن عباس قوله تعالى وتنسون أنفسكم أي تتركون هنا يعني الترك وفي الكتاب وأنتم تتلون الكتاب قولا حدوم القرآن آه أنه التوراة عفوا قاله الجمهور والثاني أنه القرآن فلا يكون الخطاب على هذا لليهود وأنتم تتلون الكتاب أغلب السلف قالوا القرآن التوراة عفوا أنهم يتلون التوراة ويقرؤونها قولوا تعالى أفلا تعقلون وفي الموصولة دليل الله عباس من طريق يروق عن الضحاك في قوله تعالى أفلا تعقلون أفلا تفقهون فنهاهم عن هذا الخلق القبيح وعن زيد بن أسلم من طريق ابن عبد الرحمن في قوله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون قلت روى البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحا فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أأمركم بالمعروف ولاهي وأنهكم عن المنكر واجب. سوا الله العافية. قال مصنف قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. الأصل في الصبر الحبس، فالصابر حابس لنفسه عن الجزع. وفيما أمروا بالصبر عليه أقوال. وفيما أمروا بالصبر عليه أقوال. حدوا أن وأداء الفرائض. قال ابن عباس مقاتل. والثاني أنه ترك المعاصق لو قتل طبعا لا تنافي بين القولين لأن الصبر له أربع متعلقات الصبر على ما أمر الله بأداء فرائضه والصبر على ما نهى الله باجتنبي معاصيه والصبر على ما قدر الله سبحانه من المقدورات والتقدير والرابع الصبر على السراء. هذا السلف بعض الناس يظن الصبر فقط على الضراء لا حتى الصبر على الصراء قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالصراء فلا نصبر يظن عبد الرحب بن عوف وراجعوا الأثر وراه يعني ابتلاء الصراء أشد من مرات يعني ممكن واحد يتلب الضر نقص المال نقص البطن جوع، نقص من الثمرات فيصبر لكن الصراء لأن فيها الغفلة ما ينتبر إنسان صعب الضراء وجعله يتذكر يرجع يؤوب يفي لكن إذا كان في صراء من عيشه ورغد من العيش العيش هذا والرغد فيه ما ظنت الغفلة لذلك ينبغي التذكر في نعم الله جل وعلا وأن يشكر الله بلسانه ثناء وبقلبه اعتقادا بحسن ثناء يعني المنعم وبعمله عملوا آل داود شكرا وقليل من الذا يشكر وشكر الله تعالى بنعمه عملا ان يوظفها فيما فيما يرضي الله تبارك وتعالى طيب قال عن الحسن البصري استعينوا بالصبر على الدين كله عن قتادة بن دعامة في قولي واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما هذا في الموسوعة معون تاني من الله فاستعينوا بهما وعبد الملك بن جريج من طريق حجاج في قولي واستعينوا بالصبر والصلاة قال انهما معونتان على رحمة الله قلت روى روية عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه امر صلى فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام قال المصنف قول تعالى وإنها في المكنى عنها يعني مرجع الضمير أقوى هو الصلاة هذا قول الأكثر وهو الصحيح قول العام وإنها اي الصلاة قال ابن عباس الحسن مجاهد الجمهور والثاني أنها الكعبة والقبلة لأنه لما ذكر الصلاة تدلت على القبلة ذكره الضحاك عن ابن عباس وبيع المقاتل وبيع قال المقاتل قال الحسن الضحاك الكبير الثقيلة مثل قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعون إليه ثقلا والخشوع في اللغة التطامن والتواضع وقيل السكون وفي المسوع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق عليه بن أبي طلحة في قوله تعالى إلا على الخاشعين قال المصدقين بما أنزل الله وعن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس في قوله إلا على الخاشعين قال الخائفين وعن مجالد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح في قوله تعالى إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا وعن مقاتل بن حيان من طريق بكيل بن معروف في قوله إلا على الخاشعين يعني المتواضعين وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسنى من طريق ابن وهب الخشوع الخوف والخشية لله وقرأ قول الله خاشعين من الذل قال قد أذل الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشع فهي يسيره عليه فقيل على النفس ثقيل هنا مجد المشقة يقول قال طيب لو لحقت لحقتني مشقة في الفعل يعني جاء في الحديث أن أثقل صلاة على المنافقين أي صلاة الفجر والعشاء والتثاقل هذا داعي الكسل والخمول والتباطؤ في طاعة الله تبارك وتعالى ولذلك قال لو يعلم المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن له فيها يعني لحما سمينا لجاء اليها جاء لا إليه يسعى ثم قال ولو يعلم ما فيه من الثواب لاتوهما ولو حبوا يعني المفزع وهذا الفارق بين المؤمن ولو يعني دنا ايمانه مسلم يعني ولو دنا ايمانه وبين المنافق ان المؤمن او المسلم افضل ادق أنه اذا ضعف ايمانه درجة المعصية ودرجة البعد عن الله تعالى والغفلة يبقى شيء يفزعه يحركه لا بد شيء يحركه أي نعم قد لا يأتي بالنتيجة معه إلا على تباطؤ كل بما وفق الله لكن يبقى شيء يفزعه النار تردعه عذاب القبر يردعه خوف من الله يردعه القيامة تردعه ضمة القبر تردعه سؤال منكر باكر يردعه الوقوف بين يدي الله يردعه في شيء يردعه لا بد لا بد يحرك فيه شيء أما من مات قلبه وطبع على قلبه نصر الله العافية فهذا كما قال ابن سعود لو استكت عنده الجبال ما تحرك هذا بالله بالله ولذلك انظر حال من كان كافرا بوجه من أوجه الكفر خاصه ترك الصلاة أو الكفر بالتوحيد وأعظم فانك اذا ذكر جه العلاج الا من شاء الله ان يفتح قفل قلبه لكن يكون امر صعب عليه لكن من وفقه الله تعالى ومن عليه بالتوحيد وعرف الطريقه وتفاصيله وكل بحسبه فام هذه دنيا قصيره يعني في اي لحظه قدرت تموت قادر الان انت في الدرس الان ياتيك ملك الموت يقبض روحك الان وانت بين الناس تتكلم او تسمع تقبض روحك في اي لحظه من لحظاتك وتصير في حياة أخرى حساب كما قال مغرب من شعب من مات فقد قامت قيامته فقد قامت قيامك الصورة لا تستعتب ولا تعذار ولا ما بقول ماذا تنتظر في خاف المؤمن يردع لذلك لو جاءه الشيطان يحدث وترك صلاة وآخرها يتذكر هذا الجانب يخاف لو ما حركه الترغيب والثواب وما في الجنة أعظم رؤية الله تعالى حرق والخوف من النار ففي شيء يفزع لكن كما ذكرت من طبع على قلبه هذا هذا مشكل كبير ولذلك من أعظم ما يجعل إنسان يثبت على أمر صلى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لاحظ بعد ما ذكر الذين يظنون أنه ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعوا وهذا من أحسن العلاجات كان في شرح السنة كما سأذكرها لك قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم الظم هنا بمعنى اليقين صرت ثقيلة إلا على من إلا على الخاشع من الخاشع ذكر من سماته وصفاته الذين يظنون يعني يستيقنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون قالوا في الموسوع على سعيد بن جبير من طريق جعفر في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم قال الذين شروا أنفسهم لله ووطنوها على الموت. أحسن علاج للعصاة من أمثالنا ذكر الموت. أكثر ذكر هازم اللذات بعض الناس يقول هادم بالدال وهذا خطأ. ليس هادم بالدال. إنما بالزال. هازم يعني قاطع وليس هادم بالدال. مشورة على ألس الناس تكن تصويب هذاه. هزيم اللذات. أكثروا ذكر هذه اللذات. هذه يعني يقطع، فتوطين النفس على ذكر الموت يلين القلب. وذكر ربنا قال الذين يظنون أن ملاق ربهم. قلت ملاقات الله فيها إثبات رؤيته سبحانه في الدار الآخرة. كما قال ابن عباس أحمد بن الله وكان بالمؤمنين رحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال أجمع قال اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معينة ونظرا بالأبصر.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 أن الصلاة ثقيلة إلا على الذين يظنون أنهم لقوا ربهم خاشعين معناها من أعظم يجعل الإنسان تتيسر له أمر الصلاة أنه يحتسب بإقامة الصلاة والمحافظة عليها ثوابا هو أعظم الثواب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى استحضر هذا المعنى في قلبك إذن أنت لما تدرس توحيد لا تقف عند الحدود حدود المعلومة فحسب وهي عظيمه لا شك أصل الدين هذا لا تقف عند فقط مسألة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة والجميع نفتها ونحن أثبتناها فحسب وهذا عظيم وهذا أصل الدين لا يصح إسلام المؤمن إلا به لكن انظر غص في آثار ذلك أن هذا الدين ليس دين معارف دين ليس دين معارف مجرد أعوذ بالله بل كل معرفة وعلم فيه يذعر إلى عمل يحركك إلى عمل يعني أنت إذا يقنف أنك ترى الله عز وجل فهذا تستحضر له معان أو تستجمع له أعمال أن هذه الرؤية لها أسباب تؤدي إليها وحصولها وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسمعون الثواب وهم في الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك لعل الله طلعا إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا ثواب عظيم لا شك لكن هل أهل بدر هل فهموا من هذا أنهم يعملون ولا يركدون لا فهموا أنهم يعملون أنه لما يقول أبو بكر في الجنة معناها اجتياد في العمل عمر في الجنة يعني اجتياد في العمل وليس ركود عن العمل وليس ركون عن العمل وليس تخامل أو كسل مع ذا الله وحشاهم رضي الله عنهم أجمعين هذا الفرق بين الثواب الذي كان يسمعه الصحابة والثواب الذي يسمعه العصات من أمذالنا وعدين ما يسمع الثواب يركل للثواب خلاص يجلس خلاص أنا خلاص ليست ناقض من نواقض الإسلام أفعلها لا تخرج من الدين أفعلها ليست كفرا أفعلها هي معصية وكذا أفعلها الله غفور رحيم ونحن موحيدون وكل حسنة دون كل سيئة دون الشرك تحت مغفرة الله والتوحيد يغفر طبعا الرجاء بهذه الطريقة يصير غرورا المسلم ليس هكذا المسلم كل معرفه عقدية أمامها أمل ديننا ليس دين معارف مجردا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سترون ربكم وصدقنا آمنا سلمنا أيقنا وكفر من كذب قال فإن استطعتم تفحرككم للعمل الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب ألي الفجر والعصر ففعلوا فلذلك أنت لما تسمع مثلا أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر هذه عركة العمل أنك تكون أنت أيها المصدق بهذه العقيدة الاصليه أحرص الناس على ذلك الوقت أن تكون فيه قائما لله ولو بركيعات يسيرات أنت اولى الناس اولى من الجهمين أولى من المعطل أولى من القبور أولى ممن يقول يتنزل ملكه يتنزل ثوابه الزنابقة أنت اولى كل معرفة في الأسماء والصفات لها آثار لها موجبات ليست معرفة مجرد اجلس وأقرأ كتب السنه الجميع كفار وامتهى الموضوع هنا لابد يكون عندك زاد ولذلك السلف جمع بين البابين كما كانوا بريئين من الجميع وذبين أصل عظيم كما كانوا بريئين من الجهمية ومن عقائد الجهمية مثبتين لما أنكرت الجهمية عملوا بمقتضى ذلك اثار ذلك على أنفسهم فكانوا من أحرص الناس على الثلث الليل الأخير ولو بالاستغفار أو الذكر أو ركعات أو وتر المهم لا يأتي عليك ذلك الوقت انتنين. وقت نزول الرب سبحانه وتعالى ودنوه جل وعلا وقربه من عبادي وهو فوق عرشه يقول هل من داع فيدعوني فاستجيب له أو فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من نعم تائب فاتوب عليه كلنا محتاجين لهذا كلنا عندنا دعاء وعندنا استغفار وعندنا ذنوب وهذا سبحان الغني الحميد يقول فلا يزال كذلك حتى ضوء الفجر سبحان وانت نائم في غطيط فأنت لم تستفد من هذه المعرفة أي نعم معرفتك أصل لكن قصرت في مجيبتك كما أنك أيضا إذا طمحت لرؤية الله تعالى فأعظم ما يحقق لك هذه الرؤية بعد التوحيد المحافظة على الصلاة معناها الشيطان لما يجي يأتيك وانت نائم يقول لك زيد خمس دقائق طيب الآن دخل الوقت لا بأس أخر عشر دقائق اصبر شوي وكذا ويفتح لك الأبواب ولذلك يعني الشيطان يعني إما يأتيك من جهة نفسك بالكسل والخمول والتزين النوم وإما يأتيك من جهة أشياء أخرى يشغلك وانت لاحظ هذه في نفسك أنه لما يدخل وقت الصلاة كل الأشياء التي غابت قبل الصلاة تحضرك وقت الصلاة هاتفرا واحد يريد منك شيء طلبات كذا إذن أنت لابد تتجهز قل لا كم تأخذ منك الصلاة عشر دقائق ربع ساعة لله عز وجل اليوم فيه 24 ساعة فإذا أنت يا أيها الموحد لم تجد لحق ربك في أدائه ربع ساعة من 24 ساعة فراجع نفسك أنت إنسان تحتاج تراجع نفسك تقطع كل شيء مهما كان عظيما ولذلك من عباس جاء وقالوا توفي له قريب فراح صلى ركعتين قال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصالب ولما نعظوا إخواننا ليس معنا نحن كمل كلنا مقصرون نسأل الله العفو العافية ولكن نذكر بعضنا بعضا ونحن بين يدي شهر فضيل مبارك يرجى فيه العفو عن الذنوب والسيئات وإقالة العثرات ورفع الدرجات بد تستعد من الآن ولا تيأس فإن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ويلي أهل التوحيد ولذلك العبد الذي يرجع من قريب أي قبل الموت والله يفرح بتوبته وهو الغني الحميد سبحانه وبحمده فالشاهد أيسان يراجع نفسه يعني من الأسباب تعينك استحضار هذا المعنى أنك أنت لما يجيك الشيطان هذه الأبواب التي ذكرت لك وغيرها سواء الشياطين الإنس أو الجن فاستحذر أن بالصلاة تحقيق للعبودية لله تعالى التي أمرت بها في الغاية وتحقيق لما يرجى أعظم ما يرجى في المصير إليه ورؤيته رؤيته سبحانه وتعالى لذلك الذي يهون عليك مصائب الدنيا والذي يوجب لك يقين والذي يهون عليك يسر لك أمر العبادة استحضار رؤية الله التي لا يعدلها لقاء ولا توزيها رؤيا رؤية الله سبحانه وتعالى فلله ابصار ترى الله جارة فاللضيم يخشاها ولا هي تسأم للذين أحسن الحسنى وزيادة هذه الزيادة هي التي اشتاق إليها رسول الله أعلم الخلق بالله ولذلك كلما زاد علمك بالله ازداد ازددت, ازددت له شوقا لرؤيته قال اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله المزيد من الشوق إلى لقاء إليك لأن النفس إذا شاقت اشتاقت عملت من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت من كان مشتاقا لله تعالى أن يراه فليعمل كما قال الله تعالى وبيفسر ابن المبارك للآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا الحقيقة لفهم العقيدة الذي يرجو لقاء ربي ويرجو ما في عقيدة أهل التوحيد يجب أن يكون صعب عمل ويكون صعب كسل ضيع الصلاة ومنهم يكفي المعاصي والذنوب بعد يقول لك والله ليست كفر أنا مواحد العقيدة ليست في القلب يا شيخ العقيدة عمل فمن كان يرجو لقاء ربي ترجو بهذه العقيدة أعظم الثواب ورؤيته فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد كما لا يشرك بالعبادة بأن ينصب معبودا من دون الله لا يشرك أيضا بالرياء والسمعة والعجب بل يراقب نفسه في العمل ونقي من شواب الرياء والسمعة عفاني الله وياكم السامعين. فالمقصود أن هذا من أعظم الأبواب التي تيسر أمر العبادة قال وأنهم إليه راجعون أنا بالعالم من طريق الربيع بن أنس في قوله تعالى وأنهم إليه راجعون قال يستيقنون أنهم يرجعون إلي يوم القيارة قال المصنف قال الله تعالى يا بني إسرائيل هذا النداء الثاني يا بني إسرائيل طيب فكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قولوا تعالى وأني فضلتكم على العالمين يعني قال مصنف يعني عالمي زمانهم. قالوا ابن عباس وابو عالية ومجاد بن زيد يعني في زمانهم. وقال ابن قتيبة وهو من العام الذي أريد به الخاص. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَلَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هم يُنْصَرُونَ قال الزجاج كانت اليهود تزعم أن أباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك أباء لوائل قلنا كانوا على شريعة من الحق لكن متأخرهم فهم على الشرك والشفاعة مأخوذة قال من الشفع الذي يخالف الوتر وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال مشروع له يعني الشفيع الذي سأل الشفعة هو شوفع. كان وحده وكأنه كان وحده فشفعوا المشعولة فأما العدل فهو الفداء وسمي عدلا أنه يعادل المفداء المفدأ. وقوله تعالى ولا هم ينصرون أن يمنعون من عذاب الله وفي الموسوع نبي مالك من طريق السد بقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا وعن الحسن البصري من طريق عباد بن منصور قوله تعالى ولا يقبل منا شفاع. فقال يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعة شافئ أحدا وأن قتل تبني دعام من طريق معمر في قوله ولا يقبل منا شفاعة ولا يأخذ منا عدل ولو جاءت بكل شيء لم يقبل منها قال المصنف قال الله تعالى وإذ جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذا كل من تعداد نعم الله عليهم ومن الله سبحانه قولوا تعالى وإذ نجيناكم تقديره واذكروا إذ نجيناكم وهذه النعم على ابائهم كانت وفي ال فرعون ثلاثة أقوال أحدها أنهم أهل مصر هم آل فرعون كل أهل مصر المشركين معهم قالوا مقاتل والثاني أنه أهل بيته خاصة قالوا أبو عبيدة والثالث أتباعه على دينه قاله الزجاج وفرعون اسم أعجمي قيل وقيل هو لقبه عن الفراعنة هذا لقب, لقب لمن يحكم مصر يقال له فرعون ومن يحكم الحبشة كان يقال له النجاش لقب يعني ومن يحكم مصر يقال بعد ذلك يسمى المقوقس ومن يحكم مثلا في روما كان يقال القيصر وهكذا يعني هذه ألقاب يعني وفي اسمه ما اسمه فرعون أربعة أقوال أحدها الوليد بن مصعب على قاله الأكثرون اسم الوليد بن مصعب بعض يقول من الموصل بعض يقول من خراسان بعض يقول من أصبهان بعضهم يقول من بلخ أصله يعني وكان فقيرا فرعون هذا كان فقيرا فقيرا جدا ثم تملك وقد ذكروا في صفته أنه كان قصيرا ذو لحية كبيرة تبلغ سبعة أشبار وبعضهم قال كان طويلا ومن ثبت ابن عباس أن فرعون كان يذهب للحاجة كل أربعين يوم يقضي حاجته. أينها فكان فقير ثم تملك وفرعون موسى اللي جاء يعني في زمان موسى عليه السلام فرعون الخبيث أما الذي كان في زمان يوسف فذلك اسلم ولم يؤذي بني اسرائيل بل احسن اليهم واكرمه لما جاء يعقوب بالاصباط ودخلوا مصر قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين لما جاء بعد ذلك هذا فرعون الذي كان في زمان موسى عليه السلام هذا الذي سامهم سوء العدم قال والثالث الثاني فيطوس قالهم مقاتل الثالث مصعب من الرياح حكاه ابن جرير والرابع مغيث ذكروا بعض المفسرين اختلفوا باسمي لكن هو اللقب فرعون قولوا تعالى يسومونكم اي يعني يولونكم يقال فلان يسومك خسفا اي يوليك ذلا واستخفافا وسوء العذاب شديده وضع يسومونكم سوء العذاب الله عليه والسلام طيب قال قول تعالى ويستحيون نساءكم يستحيون يعني يستبقون نساءكم اي بناتكم يعني استحياء النساء كانوا يتركونهن احيانا كانوا يقتل الرجال ويتركوا النساء احياء ليستخدموهن ويمتهنهن يعني يقتلوا الرجال يخلوا المرأة المرأة ماذا يصنعون بها يأتون بها لخدمة ويأتون بها للمهنة لماذا لأنه فرعون في الرؤيا كما في حديث الفتون راجعوا ورؤوا النساء بسناد صحيح في قصة موسى عليه السلام وسن نساء الكبرى أن فرعون لما رأى الرؤيا نفس الرؤيا التي رأىها النمرود بن كرعان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه فأولت له أنه سيذهب ملكك على ي ولد من بني ولد ذكر يعني فكان حكم بعد استشاره الكهان أن يقتل النساء، عفوا الأولاد، ويستبق النساء، فهذا الاستحياء، لأن الأركان أخبروه انه يولد له مولود يكون هلاكه على يده، وضح فهنا ماذا صنع؟ جعل يبعث جنوده بالمشافر يعني بالسكاكين كلما سمع بامرأة. قرب ولادتها أدخلوا معهم قابلة فإن قالت الولد ذكر ذبحوه فلما خشوا أن يتثانوا استشار الكهنة مرة أخرى أنه الآن نحن إذا قتلنا الرجال من سيبقى للعمل للشاق يمكن يحملون التبن ويضربون الدق وأشياء عمل عمل شاق لذلك قالوا لموسى في صورة العراف أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وكان يستحي النساء نساء بني إسرائيل لهم أصلهم نساء يعني أجدادهم أنبياء فهمت يعني ذوي شرف وذكر ربنا عد هذا من البلاء أن نساء الشرف يمتهن عند الكفار وهذه كالرسالة والموعظة في زماننا لمن يقول المرأة تكون خادمة بين الرجال الله عز وجل يعني جعل من البلاء قيل البلاء بمعنى النعمة وقيل البلاء بمعنى المصيبة وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم إذا قلنا البلاء بمعنى المصيبة يعني مصيبة عظيمة أن تكون المرأة ذات الشرف سليلة الأنبياء خادمة عند نساء الكافرين هذه هذه القرآن مصيبة في زماننا يعدون ذي حرية وكرامة مرأة وما أدري يعني شفت الإشكال هتبي لك انقلاب المعايير فطرة وشرع الشاهد لما خشى خشى خشية أن يموت الرجال ولا يبقى أحد للخدمة التيب منه حمل الحجارة ونحو ذلك فأفتاه الكهنة أن يقتلوا سنة ويتركوا سنة يعني سنة يقتلون وسنة لا يقتلون في السنة التي لم يقتلوا ولد هارون عليه الصلاة والسلام في السنة التي يقتلون ولد موسى ولذلك ألقته أمه رحمها الله في اليمن في القصة المعروفة تمر معنا إن شاء الله فهمت؟ قالوا يستحيون نساءكم يعني يسبقون نسائكم، وإنما يستبقوا نساءكم للاستدلال والخدمة قالوا وفي البلاء هنا قولان أحدوما أنه بمعنى النعمة يعني لما أذال عنكم ذلك قالوا ابن عباس ومجالد وابو مالك والثاني أنه النقمة رواه السد عن أشاهر قال أبو العلي وكان السبب في ذبح الأبناء الملكة هنتاء قالت لفرعون سيولد العام بمصر هلام يكون هلاكك على يديه فقتل الأبناء قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر هذه كلها منا ونعم يعددها الله عز وجل على بني إسرائيل قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر قال الفرق الفصل بين الشيئين وبكم بمعنى لكم يعني اللام بالباب معنى لكم لا السببية يعني من أجلكم فرق الله البحر وفي قوله تعالى وانتم تنظرون قال من نظر العين ومعناه أنتم ترونهم يغرقون وانتم ترونهم يغرقون مع أن بني إسرائيل مع ان بني اسرائيل بعدما عبروا عدوا يعني البحر بعضهم قال لم نرى فرعون هالك فطلبوا أن, يوجه فطلبوا أن يوجه لهم بدا فرعون فرفع لهم بدا فرعون ورأوه وهذا من تمام النعمة أن ترى عدوك الذي سامك سوء العذاب يهلك بين عينيك وهذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى عليه شوف هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم إذا قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون طبعا فرق البحر هذه القصة طويلة فصلت في سورة الشعراء لعلها تمر معنا لكن حسب أن أقولها هنا أنها كانت آية من آيات الله تبارك وتعالى العظام هذه مسألة فرق البحر البحر لما ترى الجمعان طبعا موسى خرج ليلا بإبان إسرائيل نسري فخرج بهم ليلا فرعون بلغوا الخبر فجمع من الحبشان ومن السودان ومن الجنود كما يقول ابن عباس جيشا عرمرا كبير ولذلك إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون يعني هذا قليل ندركهم وموسى معه بن إسرائيل ليس معه سيف إنما خرجوا أصباطا أصباطا وهم 12 سبطا لهم الاباء ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام وأنبياء يعني ينتسبون إلى أجدادهم فلما خرجوا وبلغوا عند البحر هو خليج السويس يعبروا إلى صحراء صيناء لما بلغوا البحر رأوا جند فرعون العرامرم آتن فرأى موسى ومن معه فرعون وجنده وراى فرعون وجنده موسى ومن معه قال ربنا فلما تراء الجمعان تراء الجمعان إن كل يرى صاحبه مع الأخذ من الأسباب سبحان الله من خرجوا ليلا وكذا قال أصحاب موسى دب إلى بعض أصحاب موسى الخوف قالوا إنا لمدركون يعني العدو من خلفنا فهنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين يعني معية النصر والتأيد فهنا موسى عليه السلام أوهى الله عز وجل إليه أن اضرب البحر بالعصا فأوهينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فقيل لما ضرب موسى العصا يقول له ابنبه أن البحر أمره الله سبحان ربي جل جلاله أمر الله البحر أن يطيع موسى فلما ضربه البحر كان يتحرك سكن وضع سكن ثم أوحى الله إليه كنه يعني قال موسى قال الله عز وجل لموسى يا موسى طبب الوحي كني البحر البحر كنيته أبو خالد فقال له إن فلق أبا خالد فانطرب البحر وانفلق وصار كل فرق منه ليو الموج كأمثال الجبال حتى رؤية اليابسة وكانت 12 طريقة على عدد الأصباط لأن الأصباط كانوا 12 صفتا كل صب صفت في 12 ألف أصبطن أبناء يعقوب، يعني كل صبط واضح في 12 ألف، فصار كل فريق يمشي في طريق لنتناشين طريق، اثناعشر طريق، كل صبط يمشي في طريق، وكل صبط بين الأمواج كما يقولوا بمنبى كانت مثل القوة، القوة هي مثل نفيسة صغيرة يعني في الأمواج، يرى كل صعبة حتى ما يقول واحد والله تركنا فلان آه خلفنا علان، شوف اليقين. ايه يا را سبحان الله يمشون وكل يرى الاخر في الطريق يمشون واضح ولما مشوا في في في في البحر وعبروا فرعون راهم رأى البحر كيف انفلق لهم وكذا يقول مقاتل بن سليمان فقال فرعون شوف الخبيث شوف الانسان اخر لحظه الغفلة تسيطر على قلبي الكافر يقول فرعو لقومه البحر خاف مني فانفلق لأدرك أعدائي وعبيدي وكان يسمي بن إسرائيل عبيدي طبعا استعبدهم بالخدمة ولم يستعبدهم لم يعبدوه كما قال يحيى بن سلام لم يعبدوه إذا قال نؤمن البشرين مثلنا وقوموهما لنا عابدون ليس أنهم عبدوه بمعنى أشركوا به ولكن عبدوه بمعنى استخدمهم استضعفهم بالخدمة يعني فهنا فرعون دخل في البحر هو وجنده لما عبر موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام دخل فرعون وقومه فلما دخل فرعون وضع طبعا بعضهم تردد من قوم فرعون يقال في الأثر عن ابن عباس أنه حثت خيولهم من جبريل ومكائيل يعني قيل أنه جاء جاءت رائحة بين أيدي الأحصنة فجعلت يتتابع بعض وبعض يعني الجنود يتسابقون فلما تكامل أولهم وآخرهم يعني أولهم في وسط البحر ليوفرعون وآخر جندي وراءه انطبق عليهم البحر قال الله وأزلفنا ثم الآخرين يعني جعلناهم في البحر وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيه وما كان أكثرهم مؤمنين. في لما غرق جاء ينادي يعني ما مات مباشرة اسرائيل يرونه عبروا عبر الأخرى. فكان ينادي ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا وأنا من المسلمين. يعنى ينادي أنا موعد أنا مسلم روى الحربي عن عن ابن عباس قال, قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا أدس في في فرعون حمأة البحر ليطين البحر ولما كان يريد يصرخ ينادي يستغيث كان جبريل عليه السلام يضع في في, في فرعون طين البحر مخافة أن يقول لا إله إلا الله فتدركه رحمة الله شوه سبحان الله فالمقصود جاء الجواب الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين إلى آخره فاليوم ننجيك لتكون ببدنك لتكون لمن خلفك آية وكان آية من آيات الله تبارك وتعالى بنو إسرائيل لما عبروا مجرد ما عبروا البحر بعد ما خرجوا نحو ذلك جاءهم كالخاطر في أنفسهم أن فرعون يروا بدنا فرفع الله لهم بدنا مرة أخرى ورأوه ألك فازطمع أنه ورثهم الله الأرض لم تجف أقدامهم من اليمن وقد مروا في قوم يعبدون أصناما لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلحة شفت هذه المعم كلها مرت فيلاق البحر وكوة ولم, ولم يسقط لأحد منهم شيء يعني كل متاعهم معهم كل أولادهم معهم ما تخلف أحد ما فقد أحد بحر بحر جمع، ورأوا أدوهم يهلك لم تجف أقدامهم نزلت مبلولة من اليم رأوا قوم قالوا اجعل لنا إله كما لهم الله عفو العافية وأن نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره وأن نوفي نعمه بشكرها إنه سمع قريب اكتفي بهذا القول وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا